بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما عرض له الموت بعد الرماة نقلنا كلام الشيخ الأنصاري في مستهل بحثنا. وهو ان إن كانت العماره أصلية فهي مال الإمام عرض الموت هل واضح عرض الموت عليها ما يسوي شيء حينما كانت العماره أصلية كانت مال الإمام حينما مات فأثبتنا في البحث السابق أن العراض الميته للإمام فلإمام أما إن كانت العماره من معمر هذا البحث الجديد أن شخصا عمر أرضا وملكها أو حصلت له الأحقية ثم ماتت العماره فهل تبقى على ملك معمرها أو قل على أحقيته عليكم السلام ورحمة الله أو أنه لا يخرج عن ملكه أو عن أحقيته والمعمر الثاني هو الذي يملكها أو يكون أحق بها يقول الشيخ هذا خلاف معروف في كتاب إحياء المواة من اختلاف الأخبار اختلاف الأخبار قلنا بالأمس أنه يشير رحمه الله من ناحية إلى ما دلت على خروجها من ملك المعمر أو حقه ودخولها إلى ملك المعمر الثاني أو حقه من قبيل صحيحه معاوية ابن وهب قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل اتى خذبة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن فإن عليه فيها صدقة فإن كانت أرض له فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخربها ثم جاء بعده يطلبها فإن الارض لله ولمن عمرها هذا ظاهر في أنه يخرج من, من ملك الأول أو من حق الأول هذا ترك بعد صار بائر واحد ثاني جاء وعمر هذا أعطيناكم المصدر مال إذا تردون أكرر وإلا فلا ونحوها ايضا صحيحة الكابلي حيث ورد فيها هذه الجملة من أحيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها وأخردها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليعد خرجها إلى الإمام من أهل بيتي فهم هذا واضح أن حق الأول أو ملك الأول يسقط وينتقل إلى الثاني وبالمقابل هناك طائفة ثانية الطائفة الثانية تدل على أنه لا حق الأول باغي من قبيل صحيح سليمان بن خالد هالروايات قرأناها وأنظناكم المصادر المعلمة إذا تردون المصادر مكتوبة في ذيل الصفحه يمين. باني سليمان بن خالد. قال سالت أبا عبد الله عن الرجل ياتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال الصدقه قلت فان كان يعرف صاحبها قال فليؤدي اليه حقه هذا ظاهر أنه إذن حق الأول باقي ولهذا يقول فليؤدي إليها حقه فمثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله هم إن ظناكم مصدر المصدر وإذا تكون أكرروا إلا فه كيف نجمع بين هذه الروايات؟ نحن حينما ندقق في هذه الروايات نرى أن الطائفه الثانيه أعم شئت الطائفة الثانية أعم من الطائفة الأولى الطائفة الأولى ورد فيها كلمة أخربها. أهملها أخربها فإن تركها وأخربها هذه الصفحة الكابولي كذلك في دواية الأولى صفحة معاوليات بن وهب فإن كانت أرض لرجل قبله فوضع عنها وتركها أخربها عنوان الاخراب وارد في الطائفه الأولى بينما في الطائفة الثانية عنوان الاخراب ما وارد في الطائفة الثانية تقول صحيحه سليمان بن خالد قال سألت عبا عبد الله عن الرجل ياتي الارض الخربة يأتي الأرض الخربه أرض خراب لكن هل أن مالكه الأول أخرب الأرض اهمل وأخرب أو لا مالكه الأول أفرض حبس سجن غاب ما توارثه ما كان يدري أن أبوه عندك شيء وما شبه فهم ذلك ما أخربت ولكن خب صارت يشمل هذا الفعل. كما يشمل فرض أنه لا لو أن أحداً لو أن المعمر الأول أخربها هذا يشمل. فالطائفة الثانية نستطيع أن نقول أعم من الطائفة الأولى. كما الامام على الاسلام بأنه ان كان يعرف صاحبها فليؤدي اليه حقه ومثل صححه الحلبي صححه الحلبي نفس التعبير إذن فلنجمع بين هاتين الطائفتين بالعموم والخصوص المطلق وننتهي الى التفصيل بين ما اذا كان المالك الأول أخربها يعني تعمد تركها إلى أن خربت وبينما إذا كان المالك الأول لم يتعمد تركها وإنما سجن المسكين أو غابة أو شيء من هالقبيل أو مات وغارته مات المطلع على أن اباه مخلف هجاء مخلف هجاء اهنان لا يبقى على حق هذا جمع وجمع آخر يمكن أن يذكر في المقام وهو أن نقول أن الطائفة الأولى حاكمة طبعا نتيجة الجمعين شيء واحد يعني النتيجة العملية شيء واحد الجمع الثاني هكذا نقول أن الطائفة الأولى حاكمه على الطائفة الثانية لأنه في الطائفة الثانية يقول قلت فإن فإن كان يعرف صاحبها قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إليه حق ها الطائفة الثانية بينما الطائفة الأولى تقول أنه إذا أخربها فإن الآضل الله ولمن عمرها يعني إذن لا يعرف صاحبا لها الصاحب الأول خرج عن صاحبيته بإهماله واخرابه إذن لا يعرف صاحبا لها إن كان لا يعرف صاحبا لها المن يؤدي حق ما ما الرواية الثانية قالت إن كان يعرف صاحبها فليؤدي إليها حقها الطائفة الأولى يفر ثرّب آه... أنه لا صاحب لها فيما إذا كان هناك إخراج فيما إذا كان هناك إخراج أصلاً لا صاحب لها نعم صاحبها الإمام ذاك كخب... آه... باعتباري صاحب الأنفال وإلا لا صاحب لها فيرفع موضوع الطائفة الثانية. فالنتيجة ايضا ليس عن طريق التخصيص ليس عن طريق التخصيص كما اشرنا انما عن طريق الحكومة النتيجة نفس النتيجة وهي انه ان كان اخربها فلا صاحب لها غير الصاحب العام وهو الامام المعصوم فلا صاحب لها واذا عليه الصدقة وهي صدقه يعني الـ العشر أو نصف العشر وأما إن كان يعرفها يعني في المورد الذي ما, ما أخربها وإنما سجن حبس غاب شي من القبيل فخربت الأرض هنا يجب أن يعطي حقها هم الامام ما يمنع من, من أن يجي ويحيي هذا الثاني لكن خو يقول خب خلي يحيي لكن يعطي حق الأول هذا الوجه الثاني للجمع <تصفيق> خب يقولوا لي أنت مو صاحبه كنت صاحبه صاحبه الأول يعني اولا كنت صاحبنا لكن بعد أن اخربت خاج عن كونك خرجت عن كونك صاحبا له تعين صاحبها في الثاني نعم كان صاحبها صح كان صاحبها لكن تعين صاحبها للثاني لماذا لأن ذاك أخربها بخلاف ما إذا لم يكن أخربها وإنما بظلم ظالم خرج من يديه مثلا وظل إلى أن خر هذا هو الجمع الثاني ونتيجة الجمعين النتيجة العملية واحدة هناك مشكلة بالنسبة بالنسبة للصحيحة الكابلية المشكلة موجودة بالنسبة للصحرحة الكابولي يعني الرواية الثانية من الطائفة الاولى الطائفة الاولى كانت عبارة عن الروايات التي تحكم بأنه خرج من ملك أو من حق المعمر الأول ودخل في ملك أو حق المعمر الثاني هذه طائفة الأولى هذه الطائفه الأولى كانت بها روايتين ثانيتها صحيحه الكابولي وهي أنه من أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ولهما أكل منها فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهي أحق بها من الذي ترك هذه الرواية هذه الرواية به مشكلة وهي أن هذه الرواية أخص من المدعى هذه المشكله موجوده دعانا الذي استظهرناه من الجمع بين هاتين الروايتين هو كل صاحب كل من كان صاحب هذا الارض بمعنى له ملك او له الحق كل من كان صاحب هذا الارض اذا اخربها ايش هذا يسقط حقا ومن حق الشخص الجديد أن يأتي ويعمر ويخلق لنفسه الحق هذا هذا كانت النتجة اللي انتهينا إلها من دون فرق يعني النتجة اللي انتهينا لها ما فصلنا بها بين ما لو أن المحي أخرب المحي الأول أخرب أو لا أفرض المحي مات وأنا وارث ماله ورثته ثم أنا أخربت مو المحي أخرب أنا أخربت وحينما أنا أخربت هم يجي نفس الباب أنه هذا الذي أخرب سقط حقه أو سقط ملكه والثاني هو الذي يملك او يستحق هش بينما رواية الكابلي فرضت ان المحي هو اخرى رواية الكابلي هكذا قال من احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها هذا ضمير المن فان فإن تركها يعني ذاك المحي فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو هذا ضمير راجع المحي فلو فرضنا أن المحي ما تركه المحيمات والوارث تركها هذا ما مشمول مثلا لهذه الرواية فقد يكون هناك الحكم اختلف لعل الوارث إذا تركها وأخربها ما يخرج من حقه مثلا ابو الموهوب له تركها المالك المحي ما تركه الموهوب له تركه أو ما شابه وأظن إذا أنا ما مشتبه قدني كيف تو اتفاقا لبعضهم فصلوا بين الموهوب له وبين المحي قالوا المحي يخرج من حق المو الموهوب له لا بالأخص إذا كان وأهبه الإمام نفسه فيما أذكره شيء تفاصيل بعض الكلمات إلى أنا ما مشتري موجود. مالك, مالك لا لا يا تبقى في ملك الموهوب لا لا الم الموهوب يعني قلنا أن المحي إما مات وإما أن وهبه. إلى شخص آخر مميز خب وال والشخص الثاني هو الذي أهمله فأخربه فقد يقول قائل أنه هنا سواء أكو قائل أو لا. أظن أنه في الجملة وفي بعض الموارد يوجد قائل فسأفض أكو قائل أو ما أكو قائل نقول لنفصل ونقول أن هذا الحكم هو أن الاخراب يسقط حقه هذا مخصوص بالمحي أما غير المحي ممن وهب الأول هذا المكان أو, أو ممن ورث هذا المكان هذا لا ما, ما يخرج عن ملكه حتى لو أخرب ننتهي إلى تفصيل من هذا القبيل هذا هذه مشكله صحيح الكابولي صحيح الكابولي وهذا والمشكله هو حلان احد الحلين ان يقال ان الفهم العرفي يتعدى هذا حل لو قبلنا أن الفهم العرفي ما يحتمل هكذا تفصيل الفهم العرفي صح رواية الكابلي وارد بشأن شخص لمحي من احيا ارضا من المسلمين فالعمرة ولو أتغرجها وله ما أكل منها فإن تركها وأخربها أهو راجع إلى محي محي لكن القرف نقول شو الفرق بين أن المحيي تركها وأخربها أو لا المالك الثاني الذي ملكه بهبة أو ملكه بإرث أو بأي طريق أو بأي طريق آخر أو الإمام كان مملكه إلى نفس الإمام باعتبار هذا من الأنصار كان مملكه إلى أو السلطان كان مملك إلى على كل حال المهم أن هذا المالك أو صاحب الحق ما ينبغي أن يهمل الأرض ويتركها. المهم هذا سوى الشخص المحلي أو غير المحلي. هذا واجب. فإذا كان العرف يتعدى، إذن يصدق في الفهم العرفي. تصبح لرواية الكابولي اطلاق رغم ان رواية الكابولي في نص عبارتها مخصوص بالمحي لكن الارف راح يفهم من هذا اطلاق ما راح يفهم شخص المحي فيكون نفس نتيجة اللي شرحناها المشكلة تنتهي هذا حلوك فإن لم نقبل هذا الحال فقلنا له احتمال التفصيل موجود ما يدرينا بملاكات الأحكام لعل هناك تفصيل في علم الله لعل يوجد هذا تفصيل ورواية الكابولي لا اطلاق لها إن قلنا هكذا يوجد حل ثاني ذكره السيد الخوئي رحمه الله وهو انه فلتكن روايه الكابولي خاصه بالمحي لكن الروايات الأخرى هم خاصه الروايات الاخرى Scheep het maar uit, ik فإن كانت أرض لرجل قبله فاستخرج رجل اتخربت بائرته فاستخرجها وكرا أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقه فإن كانت أرض لرجل قبله هذا رجل قبله يتراه هو المحيي الصارقا الوارثكا المحي كان ميت الوارث كان او له كان مطلق بعد فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله لمن عمرها هذي مطلق والروايتان مثبتتان ما بها اطلاق تغييد هذه مع صحفة الكابولي صحفة الكابولي خاصة بما إذا كان المالك الأول هو المحي صح، لكن ماذا تقيد ما راح تقيد هذه الصحفة تلك الصحفة لأنهما مثبتتان مثطابقتان فنصل إلى النتيجة التي قلناها من أننا نفصل بين المخرب وغير المخرب هاية ليش نفصل بين المخرب وغير المخرب من دون فرق بين أن يكون هو المحي وغير المحي نفصل بين المخرب وغير المخرب مخرب خوف. لم يبقى لنا من البحث عن أحكام الأراضي إلا البحث عن أراضي الكفار التي تقع بيد المسلمين هذا باقي ذلك لأن أراضي الكفار إن كانت بأيديهم في دار الكفر فقد اتضح حال ذلك من أبحاثنا السابق وهو أنه حالهم حال المسلمين في أراضيهم قلنا أن حق الاختصاص يثبت حتى للكافر هكذا بحثنا هذا فيما سبق وحق الاختصاص او الملك على خلاف يثبت حتى للكافر وعندئذ نفس الاحكام تجي بعد يعني هو الكافر ليس اشرف حالا من المسلم نفس الاحكام تجي انه ان اخربها يسقط حتى الى ما اخربها وكان تلك الاحكام تجي بعد هذا ما يحتاج الى بحث بل مضى فيما سبق انه حتى لو ان الكافر جاء الى بلاد المسلمين وعمره ارضا ميتا هذا فيما سبق وحثنا قلنا حتى, حتى الكافر يحصل له حق اختصاص او الملك على خلافه فما بقى عدنا الا اراض الكفار التي Integreerde in de Islam. De Islam is een religie Swar Ida op de wereld De Islam die ما عدا صورة واحدة هذه من إضافات السيد الخوي رحمه الله أظن على كل حال أنت راجعوا عنده أنت مثل المكاسب وراجعوا مثل التنقيح الاقسام ما يلي أراضي الكفار التي انتقلت إلى المسلمين إلى أقصى القسم الأول الأراضي التي أسلم الكفار عليها طوعا فانتقل إلى المسلمين ولو المسلمين هم هم يعني صاروا مسلمين أسلموا طوعا وأراضيهم لهم. القسم الثاني الأراضي التي إن عنها وخليت سبيلها للمسلمين اثنين القسم الثالث الأراضي التي باد أهلها ولم يكن لهم وارث يحتوونها الثلاثة القسم الرابع الأراضي المفتوحة عن وتن أي بالقهر والغلبة أربعة وهذا الأقصام انا أنا كاتب على هذا المنوجود في كلام مشايخ الأنصاري السير الخوئي يقول عدنا قسم خامس وهو ما سماه بأراضي الصلح من قبيل أرض خيبر أحياناً يسمى بأراضي الخراج أراضي الخراج ليست تفسيره المنحصر هذا أحياناً هو هذا يسمى بأراضي الخراج كما ان الاراضي المفتوحه عامه هم تسمى دا باراضي سراجه اذا يصير عندنا مع هالاضافه اللي اضافت تصير الخوي يصير عندنا خمسه اقسام الشيء المهم عندنا من هالاقسام الخمسه الاراضي المفتوحه عامه هذا هو المهم عند نبحث ان شاء الله لكن لاستيعاب البحث نبحث اولا الاقسام الاخرى ولو مختصرا نبحث نطوف تطوف ولو مختصر على الاقسام الاخرى وبعد ما ننهي بحثها ولو مختصرا ناتي الى الاراضي المفتوحه عن متان اللي بها في بحثه يوجد تعقيد ويحتاج الى بحث دقيق فاذا انتهينا من تلك الابحاث ناتي الى الاراضي المفتوحه عن متان واذا انتهينا بحث الاراضي المفتوحه عن وتن فقد انتهينا من بحث الأراضي ونخرج من هذا البحث إن شاء الله هذا فيهرستو ما سيأتي إن شاء الله فطالعوا حتى يوم السبت لليوم أربعة أظنوا يوم حتى يوم السبت نبحث إن شاء الله